Bismillani Wazkuru Rahi antum qalilun mustadhafoon fi l-arz tehafoon an yetakhaf an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 وَإِذَا وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا 122 قالوا اللهم كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب الأليم